اجمل فرح اللي لبس المهدي يا دنيا ضحكي وخلي ابدع يادي اجمل فرح اللي لبس المهدي يا دنيا ضحكي وخلي ابدع يدي اشعل صواني شموع ليله الحزن ممنوع اشعل صواني شموع ليله الحزن ممنوع اجمل فرح ليله بسم الهادي يلا اجمل فرح ليله بسم الله اجمل فرح هالليله باسم الهادي يا دنيا ضحك وخلي ابدع يا هادي والله واشعل سواني شموع ليله الحزن ما منوع اشعل شموع ليله الحزن ما منوع فرح هالليله باسم الهادي اجمل فرح يا ابن الجواد اليوم مشهد فرح مرسوم ابن الجواد اليوم مشهد فرح مرسوم بلوان فرحتنا بلوان فرح الصوت لمحبسه داح نعلنها هل افراح صوت لمحبسه داح نعلنها هل افراح محلاها لمتنا محلاها لم. الله لها الذكرى حسنا عيد خلنا رفع عيد بعيد اهل ذكرى حسنا عيد خلنا رفع عيد بعيد خلتقوى وحدتنا خلتقوى الله يا من صدقوا في تصدقني اهل البيت يا من صدقوا في تصدقني اهل البيت تحضر حفلتنا تحضر اي ال... انسى الحزن يا من تريد بشاره بس ندب الحادي وتجيك اخبار انسى الحزن يا من تريد بشاره بس ندف الحادي وتجيك اخبار والله هالليله ما كدموع الليله الحزن ما منوع احلى ليله ما كدموع الليله الحزن ما منوع اجمل فرح هالليله بسم الهادي يلا اجمل فرح اجمل فرح اجمل فرح الليل لبس يلا سمره وسط الروح ورده بعبير تفاح والمرقد الورده والمرقد الا <سؤال> هلا وينك يا ابو الحاجات اقصد انا بالشدات وينك يا ابو الحاجات اقصد انا واطلبها من عنده واطلبها من يا الله لا ما يرد خطر بمن على الكرار لا ما يرد خطر بمن على والمرتضى جد والمرتضى الله جنته إله الكون والنبي حضرة على الهادي زائر ليها جنات اله الكون ونعم بهاي حضرت علي الهادي زر ليها يلا هناك الدعاء مرفوع ليلى الحزن ما منوع هناك الدعاء مرفوع ليلى الحزن ما منوع اجمل فرح هالليله باسم الهادي اجمل اجمل فرح اجمل فرح اجمل فرح يلا يا الله سمر واستل الى الشاعر عمار هلي الوسطي الله وسمر واستل روح ورد بعبير تف اي والمرقد الورده الا هلا ونك ابو الحاج اقصد ابو الشدات واطلب هم اين عنده واطلب هم ايه لا ما يرد خطر بمن على الكرار والمرتضى جده والمرتضى يا الله جنته اله ونعم بها حضره علي الهادي يا زاير ليها الله ناكل دعاء مرفوع ليله الحزن ما منوع هناكل دعاء مرفوع ليله الحزن ما منوع اجمل فرحه اللي لبس ملها اجمل اجمل فرح اسمع لو زرت ما وصيك لو زرت ما وصيك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع هلا هلا هلا هلا, هلأ, هلأ لو زرت ما وصيك تدعي لك اللي ما بيك من عاطفه وشواق من عاطفه يا الله وبلغ لك خدام عينا ابد ما تنام طاح بهول عي الشا طاح بهول يا الله وتقول يا مولاي احطك اريد بهاي وصاني لك مشتاق وصاني لك مشتاق بلغ السلام ولعبت لعاتبه هاك القلب حط القلب يا مبابه بلغ سلامه ولحفته لعاتبه هاك القلب حط القلب يا مبابه والله صوت المحب مسمو الحزن ما منوع الحزن ما منو اجمل فرح هاللي لبس مالهادي اجمل فرح ما قبل هذا الجواب اوصلنا نص القصيده والى الان ما جابوا الكل, الكل الكل الكل اجمل فرح هاللي لبس مالهادي يلا الكل شدار وصار من زمرة الاشرار خلك شدار وصار من زمرة الاشرار ما نترك حبته والله ما نترك م... اي منصوبه واستل روح حضرب مف... الله الله منصوبه واستل روح حضرب مفتوح وعلى القلب قبتي وضلوعي لا حراس اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع وضلوعي حراس والدمع الله الله الله, الله. وضلوعي لا حراس وين دمع جميع الناس كتبت امل قست كتبت امل يا الله يا وقل لها فرحك عالي خبر وا احنا اسك يا امام وغالي يا الله والطوف سجمر لالا الحزن ما منو والطوف سجمر لالا الحزن ما منو اجمل فراحا باسم الهادي صلوات